112. إنكم لفي قول مختلف 113. عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون 116. يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون 113. إن المتقين في جنات وعيون 114. ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 110. وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم 112. أفلا تبصرون 113. رزقكم وما توعدون 114. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين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 119. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم 110. فأقبلت امرأته به صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم 111. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم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 112. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين 113. فتولى بركمه وقال ساحر أو مجنون 114. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو ملين 115. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم مَا ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم 113. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين 114. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا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 114. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 115. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين 116. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين 119. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 110. أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما إن الله هو الرزاق ذو القوة المتدين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعدون فويل للذين كفروا من يومهم الذي وعدون